القرآن هادي وزاد المعادين وعظ ونصح سبيل الرشاد سبيل الرشاد القرآن وزاد المعاد بوعظ ونصح سبل الرشاد بوعظ ونصح سبل الرشاد سبل الرشاد كتاب مبين ود. رُنْسَمِينُ وَبُرْهَانُ دِينٍ لِذِكْرٍ قَرِينُ وَبُرْهَانُ دِينٍ لِذِكْرٍ قَرِينُ الْقُرْآنُ هَادِي وَزَادُ الْمَعَادِ سبيل الرشادي بوعظ ونصح سبيل الرشاد سبيل الرشاد حديقة جنة من النار جنة بذكرك نفسي غدت مطمئنة حديقة جنة من النار جنة بذكرك نفسي غادت مطمئنة القرآن هادي وزاد المعلم وأواظن ونصح سبل الرشاد بواواظن ونصح سبل الرشاد سبل الرشاد شفاء الصدور ونعيم الثروة وسعد الزمان وعطر الحبوب وسعد الزمان عطر الحبوري القرآن هادي وزاد المعادي بوعد ونصح سبيل الرشادي بوعد ونصح سبيل الرشادي سبيل الرشادي